بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين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 قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنْ نَكُمْ أَوْلِياءُ اللَّهِ إِنْ زَعَمْتُمْ أَنْ نَكُمْ أَوْلِياءُ اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَرْدَمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ما الموت الذي تفرون منه فإنّه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نوّذ إلى الصلاة من يوم الجمعة إذا نوّذ إلى الصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذل البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قرية الصلاة فانتشروا في الأرض وبت هو من صدل الله وبت هو من صدل الله والشر الله كثيرا للكم تصلحون وإذا رأوا تجارا أو لهوان صبوا إليها وتركوا قائما والما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الله بطيب